بسم الله الرحمن الرحيم الحق مالحق ما وما كذبت ثمود وعد بالقارعة فأما ثمود فهلكوا بالطاغية وأما عادو فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليا سخرها عليهم سبع ليا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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ اذى ثمانيه ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذى ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فما من اتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاء مقرؤوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا شربوا نيا بما سلفتم بما سلفتم في الأيام الخالية وأما من أُتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا اني لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنا عني مالي ما اغنا عني مالي هلك عني صباني خذوه فغل الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون دراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين Taklah dia di sana, di sana, di sana, di sana,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 من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم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 وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَظِينِ